أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حانيم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم Hei maa fiissamaawati wa maa fiil arvo Wohu al-aliyu al-aliyum Takaadu samaawati min faukihinn Walmalaiikata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 الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى Littu, Zero Umel, Kura, Woman, wa Wattu, Zero Umel, Gemma, Wattu, Zero Umel, Gemma, Rile, Rile, Rile, Befee, وفرق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من وليين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 جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لَهُ مقاله ذو السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين ورحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيك كبر على المشركين ما تدعوهم إليك الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم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 دمستجيب لهم حجتهم داهظة حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو وهقر بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة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 قل لا أسألكم عليه أجرا إلا فِي في القربى ومن يقترف حسنة لَهُ له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا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 ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنقه وينشر رحمته Vauhualuali Ulhamid, Ulhamid, Vauhualuali Ulhamid, Vauhualuali Ulhamid, Vauhualuali Ulhamid, Vauhualualuali Ulhamid, Vauhualualualuali Ulhamid, Vauhualualualualuali Ulhamid, أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويغفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Oi, عن كثير وما siirryttävää. بمعجزين في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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم يوم فقوم والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصروه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 تَنصُرُ بَعْدَهُ الْمهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ voi صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ vaan, وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا vaan, الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مرد من سبيل وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا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 لله فما له من سبيل استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل أي يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من الجئ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظ إن عليك إلا البلاء وإننا إذا أذقنا الإثم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 وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أَوْ من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل وسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وان